بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وقتلو يوسف فأوطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.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 أرسلهم على غد يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزن لي أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 120-فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 121 أباهما شيئا يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عيد متاعنا وتركنا يوسف عيد متاعنا، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهَا قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه أكرم مثواه عسائي فعلى أونا اتخذه أو ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمرهم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا امر وابرهان ربه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 إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 أبرئ قال إنه من كيدك قال إنه من كيدك إن إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك واستغفر لذبك إنك كنت من الخاطئين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 وأعتدت لهم متكاء وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشل لله وقلنا حاشل الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله إلا نبئتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكم مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي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 Allahs sämsta är att han är den enkla och den إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ لك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 124-وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 125-قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عنه دربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سين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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات السمالي يأكلهن سبع نعجاف وسبع سو بلات خضرو وأخرى بسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سبله فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا من ما تأكلون 121-ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن, ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون 122-ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 123-وقال الملك اتوني به فهي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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما لنا بغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيش ذلك كيل يسير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 129-إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين 120-قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون 178- فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 ويأتيني بهم جميعا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 الرحيمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا اجد ريح يوسف إني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انشى البشير القواه على وجهه فرتد بصيرا قال الم اقول لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربّي. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما الْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ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 126- أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة, أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 127- قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 128- وسبحان الله وما أنا من المشركين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 أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداو الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا